كَاَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ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 هم عَرَّبِهِمْ يَوْمَئِذِ الْمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِن كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّن وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيّون كِتَابٌ مَرْقُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَ الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ